سلام على عباده الذين اصطفاء أه الله خير أم ما يشرفون بسم الله الرحمن الرحيم وطل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال لا أقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بدارس يدي إليك لأطلك. إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. سيدنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عادا بحضرتكم معنا وحصة جديدة في برنامج. صفوة الصفوة نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب في الدعاء الكبير فضلت الشيخ أرساد الدكتور عمر عبد الكافي السلام عليكم ورحمة <تصفيق> الله مرحبا أهل بفضلاتكم أهل معنا وحقا أهل جديدة صفوة بارك الله فيكم في هذه الحلقة بالنشاعة اللي هي تبارك تعالى نستكمل قصة ابن آدم ولماذا كان أحدهما يتصرف تصرفات وأفعيل وأقويل صفوة الصفوة والآخر بعيد تماما عن هذا الموضوع نعم <تصفيق> نعم على هو القاتل والمقتول، والظالم والمظلوم، الظالم والمظلوم، وهكذا هو الرمز الذي يجب أن نأخذه من هذه القصة. مسألة أن أن يبغي البعض على البعض الآخر. لا. لأن القرآن في هذا العجب. لا. لأن مثلا تجد مثلاً يعني تجد أن مثلا إبليس وهو عنوان الشر. نعم. أبا أبا أن يسبق. نعم. قال إن إيه إبليس. إبليس. أبا واصطحب. نعم. طيب. من تتعرف أيضاً. إباء من نوع آخر أن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها. طيب الله تم بإذن سلط من الرحمة رحمة الله ولم تفرج السموات ولا الأرض. صحيح لأن لأن كان إباء يعني لأن الأمر بالسجود بإذن كان فرضا أما الأمانة كانت عرضا كما قال ما خسر. يعني ال الأمر بالسجود كان هذا إيه. فردا من واجب الله واجب التنسيب لكن ان عرضنا ده كاف عرض لن فرض. ها فتخل... ايه رأيكم تشيلوا ولا ما تشيره؟ ها تحمله ولا لا تحمله؟ معروضة مش مفروضة نعم الابليس ال... ابا استكباره والسموات والارض والجبال اباين استصغاره احنا اقل من ان نكلف احنا نعبد كده على الطبعية فانظر الى التنظيف القرآن بهذا المنطق فهو لما يجيب لك ابني آدم فيمثل الظالم على مر التاريخ والمظلوم على مر التاريخ. المؤمن على مر التاريخ والكافر ال ال هذا الإنسان العزيز لا ما يعشق قلبه. يقول يا محمد ما أنا براسك من يدي إليك الأبكر. إني أخضر إني أريد أن تبوء يخ الثاني يا فيخ هو وفادر في غيه هو لا يسمع إلا صدى صوته. نعم وصدى عقبه وصدى الذي ملأ قلبه. نعم. فبالتالي هو لا يرى لا يرى كما قلنا بالأمس لا يرى حتى حط. فخلاص لا يرى إلا نفسه تريد أن يتخلص منه خلاص فرضنا وإذا ب بالخصوص مسألة الإباء هذه فضيلة يعني ذنب إبليس أنه أبل فرض أبل قال عنه لأنه, أب لأنه أب لأن هذا فرض وجود العلم هذا أمر م. لكن إن عرب ما هذا عرب عرب على مدار العرض ففأية الكهف فأبو أي ضيفهما فأبو هذا إباء البخل هو يعني, الله الله يعني لا يرتقي إلى مرتبة إبليس ولا لا, لا لا لا إبليس يرد امر على الله هذه هذه هنا تكمن الكارثة مم. أن واحد يقال له يفعل كذا ولكن هو سبحان الله يعني يتأدى صورت الآيات القرآنية التي حكت لنا قصة ابن آدم مرة يقول تبارك وتعالى فأصبح من الخاسرين ومرة فأصبح من الندمين لما الخسران والنذامه يعني نرى بعد عدة فتراتكم أن يكون موضوعنا في هذه الحلقة أنه حول هذين الوصفين وفواصل الآيتين الكريمتين المخلصين. ونريد أن أن متوغل في في في في علالنا الاستمعية لنرى أين الخسران وأين النذام أيضا. نعم. صحيح يعني صحيح. ما الذي يصبني إلى ميدان الخسران ولا يذب الله ما الذي يقعني في ميدان الندامة ما الذي يجعلني أرقى بنفسي وأربأ بها أن أكون بعيدا عن هذين الميدانين الذين لا يحبهما الله ولا رسوله ولا المؤمنون نعم صح. بداية مسألة الخسران والندامة تبعد الإنسان عن الصفوة بالأساس إذا وقع بينهما فهو بعيدا عن الصفوة إذا استمرأهما إذا استمر يعني إذا تعول على أنه يكون في ميدان الخسران وفي ميدان الندم، ولا يريد أن يخلع نفسه نفسه من هذه ال المبائة التي يعني أو الحماة التي يعني رائحتها منتبهة. نعم. بارك الله فيكم إذا نبدأ الحوار. بارك الله. بارك الله. إذا المشاهدين الكرام والتابعين الأعزاء مع قصة ابن آدم ولماذا تزم أحدهم أفعال وأقوال صفوة الصفوة؟ وابتعد الاخر وذهب الى ابليس والعياذ بالله واتخذ الهه هواه فاضله الله على علم لماذا يقتل بعضنا بعضا عيانا ولماذا نقتل الحريات والاراء والمواهب والابداع وهل كل هذا القتل يندرج تحت ما قتل به قابيل هابيل من ابني ادم ام هو نوع اخر ولماذا قال القران الكريم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وكيف نخرج انفسنا من دائرة الخسران والنبامة واسئلات اخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث مع الدائية الاسلام الكامير فضلت الشيخة الستاذ الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل كونوا معنا صفوة الصفوة شهدين الكرام مرحبا بحضراتكم فيكم مرة أخرى ومع النرحب في الدعائل الإسلامي الشيخ الأساس الدكتور عمر عبد الكاثر مرحبا بحضرة بداية نبدأ الحوار من وصف القرآن الكريم مرة للقاتل قابل بأنه من الخاسرين ومرة بأنه من النادمين ومعنى الخسران والندم أحمد ده. الله رب العالمين وأصلي وأصلم على سيدنا رسول بحضة الله عليه وسلم هو حكم عليه بالخسران لأنه أولا خسر أخاه ده في الظاهر ده, ده ودي خسارة ليست ب ب ب بديحة خسارة بديحة خسارة كبيرة خسارة كبيرة وبعدين خسر بينه <متحدث> لأن القاتل يعني بخرف يعني يعني قدر الناس الجميع وبعدين خسر دنياه لأنه رجل الدنيا موجودة لكي أزرع فيها خيرا فتخيل أن أن أن أبدل الخيرة بالشر يعني أنا أغرس في الدنيا ليس سيئة واحده ولكن سيئة جارية يعني غرس سيئة جارية في الدنيا بأن سن القتل وهذه أكبر خسارة وممكن يتخيلها إنسان لأنه, لأنه مش قاتل في حد في ذاته لا هو أول من قتل أول من سن القتل وأصبح كما يصنع بعض الصالحين صدقة جارية هو صنع سيئة كبيرة جارية كلما حدث قتل على مر التاريخ إلى أن يرد الله الأرض ومنعه فأخذ كفل يأخذ كفل ياخذ كفل فهذه خسارة ما بعدها خسارة هو كان يعلم هذا هذا الجزاء لا هو لا يعلم مثلا قضيه أن عليه كفل من هذا الدمب لكن لكن كان يعلم قبة القتلة مثلاً. أنا هذا حرارة. طبعاً وعلاه وعلم ووو التاني قالوا إني أريد أن تبوء باسمه وإسمه إذا هو يذكر. عند الشريعة أنا ذكرنا. موجودة بينة. موجودة, موجودة موجودة أن القتلى كبيرة وأنها مصيبة وأنها هناك إسمه وهناك ثالثة بهونتها يعني تدخل النار وتدخل جهنم في في الآخرة موجودة. يعني الأمور. والبعض ربما يقول هذه مجرد تمثيلية حتى نتعلم منها. كيف نتوب من ذنوبنا؟ القرآن عندما يتكلم ويتكلم عن حقائق، ليس ليس رمزا، وليس رمزا، الرمز في الشعر، في الأدب، لكن القرآن عندما يقول وحده عليهم ما بابن آدم بالحق، ليس هذا خياله، من غير يعني ليست ليست رمزا، ليس, ليس رمزا، مش فهم؟ حقائق موجودة في... يعني صنعت في التاريخ موجودة، وإلا هنذهب. لل الرجل الذي قال عن عن عن إبراهيم وإسماعيل شخصيات تاريخية أي شخصيات هياجية وأهمية مش موجودة في التاريخ أخره لما لما يعم بصد يعم بصيرة الإنسان ويقول هذا الكلام فماذا تخيل أن؟ والله لأنه عمى بصير يا من أت من أتلاما فاا دي مصيبة يعني سبحان الله يعني ومن كان في هذه أعمه في في وفد آخرتي أعمه عمي عن الحقات. فا لما ربنا يقول يعني يعني بالحق إذا هذا هذا هذا قصص واقعي هذه شخصيات تاريخية موجودة في الواقع في الواقع وأنت قصصي القبيل معذب وعاتب وهابين سوف تراه مضونا في الجنة في يوم القيامة نستمع به ونسأله إن شاء الله وهذا ليس مجرد عرض كيف لا لا لا يعني لا, لأ, لا بالعكس إذا ربنا يتحلى الإنسان أن يجلس معه ويسأله كيف قتلك أخوك وباي وسيله قتلت وبما شعرت انت وحديد دمشق سبحان الله اللهم اسقونا عند ربك ولذلك مم. لما اراد ان يضاحك امير المؤمنين ابانواس مرض ابونواس فكان امير المنقف فرح لانه يعني هالتريح من مشاكل المشاكل كانت كثيره وقال له يا ابانواس سلم لي مم. على أبي. قال قال يا قال امير المؤمنين ليس طريقي الى الجنه كانت رضوض حاضرة. ناس بس كلام يعني. بعيد. فال، ال، حبيتي الخا، فأصبح من الخاسرين خسف كل هذا الخسران. وصنع يعني بذرة بذرة الشر في العالم. يعني أسوأ ما ما ما ما. ما قتل قبل قبل. لا هذه أول حدثة قتل. بل نعس أول حدثة موت فقال أصلاً, أصلاً. اصلا لم يمت أحد من قبل لكنه لم يعرف كيف يسن أخاه اه فبالتالي اه فاول حادثه فلما لما وجد جثة أخيه امامه حار ماذا يصدق فجاء الغراب وعمل القصه فهو خاسر خلاص نعم يعني اذا اصبح من الخاسرين خسر كل شيء وبعدين خسر بره بأبيه وامه نعم خسر الله وخسر بالضبط. وخسر رضوان الله عز جاء الذي جعلوا ابن خليفه يعني جعل. انت ابن الخليفه يعني أنا كلنا مخلفون في الارض فأنت ما صنعت ادب المخلف اه, أه؟ شوف, شوف مساحه الخساره يعني, يعني لفت نظري الصياغه اللغويه أيوة. أصبح من الخاسرين وفي الكهف يقول هل قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالها؟ آه آه الأخسر، الخاسر. آه لا ما هو هذا خاسر لأنه فاعل لأن هو الذي فعل الخسران. لكن الأخسرين أعمالا قريفة كبيرة لماذا؟ لأن خسرانه أشد في الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. عجيب يعني القائل كان يظن أنه يحسن صنعة؟ لا هو يعلم أنه يفعل السوق. مع عجيبه آه, آه آه آه هذا واحد رايح ما يعني يصنع القتل مع مع سبق الإصرار والعمل والترصد عمد وسبق الإصرار والترصد يعني جريمة متكاملة هو يعرف كيف هو مخدم عليها فهو مخدم عليها سبحان الله وذاك لما ضيّرنا عن عمر لما أرسل للمغيبة المغيبة اللي هي غاب زوجها وعرفها مشهد في اللغة لزوجها موجود شاهدة, شاهدة. شاهدة. شاهدة. نعم. شاهدة. شاهدة. صحيح, صحيح. صحيح. فهي حامل في الشهر السابع، فرتبكت المراه فقالت ماذا يريد عمر مني ظنت انها ربما اخطات عملت شيء وزوجها مش موجود فرتبكت ودع عمر, هذا عمر. ففي الطريق حدث لها طلق وضعت الجنين نزل مات في الطريق حصل هذا الطلقه ال... اجتمع عليها الناس جابوا النساء سبحان الله فلما نزل الجنين ميتا فجمع عمر الصحابه قال علي شيء من بيته يا مينو. مينو. قال يا امير المؤمنين الله ماذا ذنبك انت امراه خافت فاشارت ما في بطنها قال يا... قال يا ابا الحسن ماذا تقول نأسدنا عبدنا بيطلع. قال يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك ويوم القيامة لن ينفعوك. عليك عش عليك غرة غرة بها عشر دية يعني عشر جمال عشرة من الأدب لأنك أخفتها فنزل ما بطنها وأنت خذ رجفتها يبتني أمير المؤمنين. سبحان وعتبر الله. واعتبر قتل خطأ. هل يعتبر هذا قتل أكبر؟ لأنت لأن لما تخوف إنسان في الفقه مم. ها لما تقيد إنسان مثلا ايه ممكن ترى تعمدوا أنا هرم عليك الثعبان هذا وطرق عليه الثعبان فوقع كسرت رجله تضمن أنت لو مات أنت قاتل الله الله أكتر روعته لأنك روعته والفقهاء أفادوا في القضية ولو جاب واحد وضعوا جنب الكلب عفور أو حبسوه في مكان معه أسد النهيب وحدث له تفريشك أن الأسد هيا يأكل الكلب العفور ها هيلتهم هكذا راح شوف يعني أرقى ما خلق الإنسان هو الله ما خلق الله هو الإنسان أرقى شيء خلق الله عز وجل هو الإنسان إذا حبسو وضعوا بجواره حيوان ايوه ايوه أو يأسم, كل ياسم كل ياخذ الوزر وزر القتل كل من شارك في هذا القرار حتى أقلهم اسماء الاسلام اساسيه فيه المتسبب وفيه المقطع الاول في موضوع فقهي كبير في هذا الموضوع يعني ابواب الجينات في الفقه الاسلامي الله اكبر لو عرفها الناس لعلموا كيف هو ديننا عظيم كانت المحفرة الحورنة أين وسوسة إبليس ها. بالنسبة لي المقتول هابيل لما لم لا وسوس له وسوس له وهو لم ينصت إلي لدرجة لدرجة إن يقول معها إني أريد أن تبوء بإسمه واسمك وقبل أن ينبعثت إليه يدك لتقطور لماذا أنا ببسط يدي عليك لقتلك أنا ه مثلا من صفة الصفوة وأرجع من من المقتول سيدنا إبراهيم عليك. أول ما وضحت المنجنيق ضجت مريكة السماء يا رب خيرك سيلقى في النار قال جمدي سله على هو أله حاجة أوه. بس سله قال يا يا إبر عليك حاجة معروف القصة قال لا منك فلا أما من الله فبلاء اسألوا قال علمه بحاله يغني عن السؤال يعني لو واحد من أ العصر كان ولد في آخر العصر وبرده وراح ترقى في النار ونزل جبريل الجبريل بريشة من جناحه يطفئ نار صحيح يقلب الارض ياخذه على جناحه وينقله الى, إلى, إلي, إلي, إلي اسكندنافيا ولا... <تصفيق> <فعب المكتب. تصفيق> ابراهيم الخليل عند الازمات لانه عبد الله في الرخاء فسحب من رصيده في الرخاء الى سعه الشده وعنده رصيد يسحب منه عنده رصيد ضخم من ايمان لما تقع أزمة انا عندي رصيد اسحب منه لكن حسن البصر دخل على رجل مات ابنه لتوه الرجل قعد كده وهذه الاعصاب مبتسما مرحبا بالناس قال يفعل العاقل ما يفعله الجاهل بعد عشرة ايام الجاهل يعمل ايه الاول يا, يا ابني وست دين وحدي وثاني يوم هي اهله شويتا عشره ايام ها الله يوسع عن النسيان يفعل العاشق، العاقل، ما هو الجاهل، بعد حصة أيا، فهو فهم هذا الأخير. هو يعني بقولي أيضاً الحسن البصري بموت ابنه وهو في درس نعال، وأكمل الدرس، وأكمل الدرس. سبحان الله. أنتجت سلسلة أعمال موجودة بالخ. النتيجة ترصيد كبير مم. من إيمان يسحب عن منه ساعة الشدة. نفس القضية. المقتول هذا نعم. هذا أخير. رجل مؤمن الصالح الطقي الورع. لان لا بصر... يذكروا, يذكروا الاول يقول له قال لأقتلنك فعلا يتقبل الله ما هو عايز يرد عليه يعني ليه دي لان كيف يتقبل منك ولا يتقبل مني الا يعلم نعم يعلم قبيل هذا ال... الاجابه على هذا التساؤل يعلم وليه هذا التنطع في السؤال ما هو لا الله ما هو المجرم المجرم خلاص يعني يعني إذا إذا اذا يعني فك منه حبل الهدايه ويده ان عن, عن عن حبل الله عز وجل العروه الوثقى خلاص ماذا تراه, تراه شيطانا مريدا مقيتا ممقتا يرى الحق باطر ما خلاص هو لا يرى لا يرى اذا نفسه لا يرى إذا هو لا يرى, خلاص لا يرى لا اصبح لا يرى اصيب بالولاده أعمى عمي عن الحقيقه فلا يحصل ايه فتقول انما يتقبل الله من المتقين ويذكر الاول يريد أن يدعوه لأن يتقي الله رب العالمين في ان يخرج صدقته او زكاته بره اخرى مما يحبه الله عز وجل لا مما يكره انما يتقبل يعني انا تقبلت صدقتي لانني انتقيت افضل ما عندي وجبت افضل ما عندي فأنت تتقي الله وانت احسن ما عندك هو طبعا وكانه ما سمع وبعدين لما وجد ما فيش رد فعل قال إن بصفت يدك إلي يد المقتود مين يدك يدك, يدك إلي يد المقتود ما أنا بواسطة هذه إن إليك يقتلك إذا أنا لن لن حتى قرأت كتب التفسير إن هابيل المقتول كان أقوى بنيتا وجسدا من القاتل الله هذا قال ذمختاري وقرأ الكتب وقرأ كتب التفسير كان أقوى بدليل الكلمات ما أنا بواسطة لا لا لا لا لو قال إنه كان أقوى ولكن هو القوه ليس القويه والسرعه اسرع من القوي يملك نفسه عند الغضب هذا هنا مخمن القوه سبحان الله هو مخزن القوه سبحان الله ولذلك يعني لما عمر بن الخطاب جاء واحد وعذابه شتم شتم عمر قال المؤمنين هذه قسمه ما اريد بها ان شاء الله فسكت عمر ولكن انتم لا تقسمون بالعزه ولا تعرفون السوية فسكت عمر ف ابن عباس يخد يا لأمير المؤمنين وعرض عن الزاهدين قال والله يا ابن عباس أراد الشيطان أن يستفزني بعزت السلطان فلما استحضرت عظم تربي سكن الله وشيطان رد عليه أنت الأمير أنت الأمير. مش بتجودش مسوي غلوه مائة مسوي في هذه الحالة الله أكبر السهل تجربة على أصحاب المعاد واصحاب الفخامة واصحاب الف... المكانة فلكن عرادة الشيطان أن يستفزني بعزب السلطان يعني لو مكمل مكمن لو لو باب لو مفتاح سبحان لكن عمر بدر سبحان الله آه ف... وعارض على الجاهد هاي باس والتن ذكره وأرب أخوه آه. أخوه في دا داين مع مسلم والله يا محمد ابن موتى تقرأ في تاريخ العرب وأريد أولادنا وبناتنا يفتحوا تاريخ العرب حد تاريخ العرب هرب من الحارس النعروس الأسطع هرب من الأسطع بين النعروس ودوبيان سيد من سادات العرب عندما يكون سيده صهيون فهو دس ودقله من إذا خطبته ماته أبا لأنه أوسد ملا الطائي أخذ ال... فرس وطالع وانطلق. قال عين ت ص عند عند صباحا أنا يا فرعون ت صباحا ذا أنت هيتعيثهم ت على قبل الإسلام هذا اللي كل عند صباح انا صباح على عند صباح أنا فجئتك خاصبا. فقال اوس رست هنا ودخل الباب وأغلق. <تصفيق> فقالت زوجته أو من الذي حدثته ولم تكمن معه قال هذا سيد العرب الحارث هرم بن السنة ها هرم كيف يا قال استحمق الرجل استحمق, استحمق الرجل ودخل علي اول ما عرفني خطب فعايز يخطب اول يعني عايزه في ادب انا وسهلا مثل الضيف بعد الموعد وبعدين انت عندك بنات اصن لانه هو وس... لانه السيد بيتكلم من من من من, من, من, من, من, من, من, من منطق السياده المنطقه السياده ثاني سبحان انت ساد وانا قال <تسجل> جالوا... له انت امير وانا امير مني سوق الحمير واحد في اخي راح مسك شويه <تسجلصان> nah. فالمهم قالت يا رجل الا تريد لبناتك ازواجا قال <تسجلصان> لا اه طبعا اريد قالت فان ابيت سيد العرب فمن تزوج انت رجل ده سيد العرب مم. وقال زوجته منعه الحق الرجل وقل له لقد جئتني وانا موت انا كنت في حاله بامر ما ودخولك علي بهذا الامر فاجأني سوف يلين لك كانه سيد مم. راح رجل دي معه المدخل بيت اكرمه قال فيما جئتني قال جئتك خافظه قال عندي ثلاث بنيات مادة الكبيرة تعال هذا هارم سيد العرب وواثريه ما واقب وجاءني خاطبا انظري إليه عربي قبل الإستايل نعم قال لأبتي إن لي رده رده يعني أنا مهزوز شخصي وفي وجهي عهده جميلة ولا هو ابن عمي يحفظ رحمي ولا هو قريب منك فيستحي منك وربما اصنع شيئا يعني يستقبحه مني فيطلقني فأصير طارق وأعود اليك مرة اخرى عفني حكمه, حكمة. خرجت الثانيه طارق انا لست بصناعه انا لا اجيد شيئا يعني فربما لم يسترح لي في امر فطلقني فاعود اليك خرجت الثالثه بنت الصغرى قال لها لقد رفض رفضت أخواتك اثنين هذا سيد العربي هذا سيد العربي هذا نعم ها ماذا تقولين قالت أنا الصماعة يدا الجميلة واتشا الكريمة حسدا الأصيلة أبا وإن طلقني فلن يرى خيرا بإذن الله بعد ذلك قالوا زوجني من البنت وافقت راحوا فديفن العرس قالت رجل أتصيروا عريسا والعرب تقاتل عسرو ذبيان منذ سنين يتقاتلوا فخرج أصحب بن عسرو ذبيان ودفع الفيدي ثلاثة آلاف بعير من نادي ف... وبعد وبعدما تزوجوا كانت خيرة زوجة كذا لما ترصد القبائل بعيد ودول ودورعرب ليس قبل الإسلام نعم امرأة عاقلة وزوج عربي يسمع وصية زوجته وبنات كل بنت عارفة حدودها وإمكانياتها أنا مش جميلة أنا أنا من فيش فيدي حرفة السرسة متمكنة من نفسها وبعدين تقول لا عدت لأكون عريس والعرب ودماء العرب وقتل العرب بين عرس وذوبيان بالله لك ده كله خياركم في الجاهلية خياركم في الاختاء ف... يبقى إذن المقتول وهو يرد كان عنده رصيد من خلق وقيم ومبادئ هي داخل داخل إفار الدين انبسطت إليه إذا كنت تقتلني ما أنا باصل لا لا, لا. هتقتلني أنا مش اقتلت أولا عشان ويحف من نحيتي وبعدين أني أريد أن يذكره تاني يعني ذكروا الأول أنه الله ما من المتقين لا لم يسمع لم يسمع وبعدين أنه أريد أن تبو أبي إبني وإبني فالتاني فرص لن يسمع تطوعت له طيب وصف الآية الأخيرة فأصبح من النادمين ندم على ماذا أولا لما وجد أخاه مقتولا أمامه ندم على قتله مش ندم على قضية القتل لا, لا لا لا ندم توبة ندم حزن وحسرة على أنه فقد اخاه فقد بس ليس ندم توبة لو ندم توبة كان ممكن يعني يق <تصفيق> يقول ابن استغفر يا ابن, يا ابن لا لا. لا لا لا لا هذا لا لا في لا لا هذا لا ليس هذا لا لا سبحان الله لا, لا. كمان قلنا في طريق عبنا سوف يعتض... أستغفر الله وربنا حلني نعم نعم فأصبح من الندمين ليس ندم طوبة وما تاب وما راجع لا الاسم لمحتم. الاسم لمحتم. لمحتم. انتشر لمحتم. في غيه وانطلق فيها كذا هذا القاتل يمثل شريحة كبيرة على مر التنشف إلى أيامنا أنا حيانا أنظر في الأحداث والأحبار كذا قابيل طبيل هذا يعني يأخذ صوت دولة صوت مؤسسة صوت مفترين على مسارعها سورة أي سورة من سورة الإرهاب العالمي سورة وسنة فسواء إيه هو لا يرى لا يرى زي قديس فرعون ما أريكم إلا ما أرى صحيح. وما أهديكم إلا سمير البشر فأما أشياء الصبح نعم سنتي لأشياء مختلفة من هذا النوع لكن طب. دعني بعد إبني فضلكم أكمل النقطة مسألة تعذيب الخلق بالقتل لها ضابط ولهذا قرآن قال بعدها من أجل ذلك كتبنا على بني آدم أنه من قتل نفسا ذكية بغير نفس إذا هذا الصحر. هو الضابط تمام تمام. يعني القتل في حد ذاته أيوة. مرهون بشرط لا لابد ان يكون عقلا ما قتل القتل قتل القتل ان القتل ان قتل عق واحد عمل حرابة دي كده على قراعه على على حدود المدينة واللي جاي يقتله واللي رايح يقتله يقتل يقتل فورا قتل انما جزاء الذين حاربوا الله ورسوله, ورسوله, ورسوله ان اي قتلوا او صلبوا ايديهم وامضرو من سراح لانه اول مرة قطع الطريق فطلع سرق الناس مش يقطع عاده، لا، تقطع عاده من خلال. من خلال. لا. وبعدين عاد مرة أخرى، وهذا مجرمين؟ آه. اليسرى ي اليمنى يده على الله. بعد كده ينسى. <تصفيق> مجنون. نفسا. غير نفسه. أو فساد. تمام. بغير نفسك يعني كان حق القبيل القتل. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. أصله. اسمع، خلاص وليد دم من؟ آدم. قد يكون عاصم. من ولد الدم؟ له أنياف وانظره؟ ااا ولا له هو هذا له هو هذا له أنياف. ما ستن يكون عليه إيه؟ ال الكفاره والديه هذا في الإسلام. وما ثبت أن قبيل صنع؟ لا لا لا. هو. لا عدم عنه ولا هو. هو ما طرخ قبل خير عارف. خلاص هو خلاص خادع في غير خلاص. ش شيطان؟ شيطان جنس. طب يعني حتى يكون هناك ضوابط من حق أي حد أن يقتل. اي واحد ان يقتل اذا قتل له قتل واذا فسد في الارض لا لا من العوده الى ولي الامر وان الدنيا تشهد اذا تشي رأيت انا مثلا فسدت في الارض لا لا, في الأرض لا لا لا مش مش مهمتك مهمة ولي الامر ما احنا استعبنا ال... في الوحيات. لا لا يغيره يغيره فترجع الامر لولي الامر يغيره بيعد سلطة ولي الامر ليس سلطة مطلقة لا لا لا أي أي مطلقة مطلقة ما الناس تذبح دماء ناس والله انت قتلت والله كان يعني في الطريق كده عمل حركه مش لطيفه من كان،, ما. كان. ما. ما هذا حرام؟ أصلاً حرام؟ كده مش على على على, على وإذا ثبت لدى العائلة مثلا أن فلان قتل فلان، في ودي أمر؟ لا يقتل؟ لا، نفعش، نقول المفوضة تسيس. أصل الإسلام أيوة. الإسلام لما ما. نزل نزل لتطبّطه ما م. دولة مسلمة من حلال وحرام وعقوبات وحدود. فالتضامن <تصفيق> ال القرآن يقدم للمسلمين في دولة المسلمين. هذا هو الضبط. طب يعني كلنا نضبط بتعاليم كتاب الله. <تصفيق> طيب هنا ربنا يقول من أجل ذلك كتابنا على بني <تصفيق> إسرائيل. نحن منقطع مع الآية. <الأية>, <الأية> إذا ما كان مكتوب هذا الكلام قبل قرآن؟ لا لا ما كانش مكتوب. ما كانش لا بس آه. يعني الشرائع والحدود الشرائع والحدود نزلت عند هذا مع بني إسرائيل محددة مقننة. لكن الكل يعرف أن القتل حرام وأن القت ليوجب الإخلال بالنار والخلود بالنار. لأن آدم قال لي هذا من القلب. قلنا بالقطع. أبلغه أبلغه لأبناء وأبناءه على نور والقاتل يعلم هذا. لكن الشرائع تشرائع يعني حقوق وواجبات بعد ذلك جاءت في الكتب. نعم آه نعم سبحان الله. نعم. بارك الله فيك. يعني أنتقل إلى نقطة ربما تكون مشابهة لهذه النقطة الإجهاض. نعم نعم. أليس بقتي؟ وإذا الموؤودة سؤلت بأي ذنب قتلة يقال أن الموؤودة هذه هو الأجهاد دون يعني سبب علمي طبي واضح يعني كده واحد زوجته كده علينا ما عندنا أربع أولاد بعدين البيت صغير والحالة كده والأم تعبانة لا لا لا لا, لا. اللي في بطنك. هذا قتل هذا قتل قتل, قتل. وعلى الأب والأم غيره يعني عشر دي او خمس او نصف العشر يعني خمسة من النوق او عشر او ثمنهم او ثمنهم طبعا هذا مرهم بمائة وعشرين يوما بفترة محددة للحمل ام هو والله كيف طبعاً, طبعا والله اعلم يعني رأيي ضعيف وان كان حسنا فمن الله وان كان غير ذلك فمن الشيطان والنفس والله ورسوله ومنهما بريئة انا ارى ان الحياة تدب بنزل التحام حيوان المنوى وبالبوابه فيصير زي يتعلق في جدار الرحم عندئذ هي خلية نامية قتلها قتلها هو قتل لخلية حية قتل الإنسان لما بعد تسعة أشهر سيصير إنسانًا سويًا وقال إن الروح تدب فيه بعد أرى بعد جميل. بعد من واربعين يوم رأيي والرأي ترى أربعة أشهر لكن أنا أرى إنها خلية نامية لأن في الأسبوع الأول كلام الجميت وبعد الأسبوع الثاني بالمترات اكبر في الاسبوع مش عارف ايه كذا سنتيمتر وهكذا يبقى خليه نامية فانت تقتل تقتل الصبحه طب مرة. ياخذ قابيل كفله من هذه العمليات القضيه التي تتم وما حدش كان يعرف ان اشادو وقطع ان عن طريق قابيل يا لطيف طبعا ما. <تصفيق> ما. ما هو خسر ليه لانه سن سنه هذه السنة سي والله ايامه سوداء لا سن لا سن سنه هذه سنه ولسه خيال عند ان اختراع مثلا مثلا البنيماس الرخصة الإقاعي في الماء مش عارف عمل يعني أي أي من الح الح ال ال ال ال عن اللي ما راه؟ حدث لي أرض الأزياء؟ العورية الذي شو من سمع العورية في أول مرة؟ سبحان الله يا مؤمن دبلقيس ويا ملكة كانت تلبس طويلة آه. فلما آه. رآته حسبته لجته وكسر عنصقه يعني خم ال ثم الجبل ويا ملكة مالك. وهي ملكه ومتقدمه ولقد كان سبقا في مسكنهم آية, آية, ايه يعني شيء متقدم والحضاري اليمن وما اليمن من حضاره ما شاء الله لا هو كان فيها حضاره اكثر من حضاره الرافدين واكبر من حضاره الفراعنه كانت تحتشم في لباسها ورم ذلك سبحان الله وكشفت عن ساقها عندنا تلبس المجرم الطويل سبحان الله فالحضاره والمدنيه هي الاقتراب من اوامر الله والهمجيه والحيوانية وال وال وال وال وال وال البعد عما شبر الله سبحانه وتعالى بارك الله في مدلاتكم فاصل مم. ونواصل مع فضيلاتكم مشاهدينا الكرام فاصل ونعود كنوا معنا صفوة الصفوة سيدنا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالدالي سامي الخبير فضالة الشيخ الأسداد الدكتور عبد عبدالكاسي مرحبا بحضرتكم مرة أخرى مر بحضرتكم مرة ونحن بصدد القتل نود أن نأتي على جميع أنواع القتل ومنها القتل الخطأ مثلا مثلا طبيب يقوم بعمل عملية ما تؤدي إلى أن يفضي المريض روحه ويموت ما حكم هذا أولا الطبيب لم يقصد قتل المريض أمر طبيعي ولكنه أهمل في أمر ما والطبيب هو الذي يستطيع أن يقرر ما هو مناصب إهمال صحيح هو ت ط... والذات تشكل بجانب ضديه يجب أن تكون من من حسابهم لتكون الله عز وجل ثقة إذا نقول فعلت هذا الطبيب قد أخطأ يبقى عريه غرور عري عريزيه عريزيه لا لا يجب أن يفعله ليه لأن هو أهمل في أمر فق أدى هذا إلى وفاة ال ال ال, ال... ال... المريض تحتاجه ما بيزمله. يركب سيارته ويدعم أو أو واحد ماشي بسرعة فرح خ خبط بس واحد من المشاه قتل هو قتل قتل ما ما أصل القتل العمد دائماً فيوش نقاش القتل العمد مخالف النار يوم كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلا خطأ ما فيش مؤمن يقتل أما عمد هذه لا العمد ده مخالف النار خرده عن الشركة ولازم ولا يلا خرده في النار ولازم ولا قتل نفسه مثلا نعم بقتله واحده بقتل فقط بقتله واحدة. و... عذابه في النار وطول عذابه يخد بكثره, بكثرة قتله مثلا اه اه عذاب ده اه والله عذاب ربنا يستد لكن هي قتله قتله واحده أوه. لانه لما قتل قتله واحده قتل البشرية تكون اما قتل الناس جميعا الاولاد المتهورين اللي... الشباب اللي يقود السيارات على سرعة 180 و200 كم في الطريق لا يسمح إلا بمئة 100 فانا انقلبت السياره به صار منتحرا منتحر اه والمنتحر ايضا من البابيمه يظبطونا في النار يعني يضل بالسياره يعني في النار والعذاب الله هكذا إذا ابد الابدي السياره والعذاب الله يلا العذاب وده ابن شهيد وده. غير كان يذهب الى العمل ومات لا لا, لا. لا لا هو ليس شهيدا هذا منتحر هذا منتحر لانه روع الامنين كمان روع الامنين روع ف... السيارات اللي ماشى جنبه في قانون والقانون هذا التضيناه وهو اخذ رخصة القيادة بناء على قطاعات يعني كانوا عقد بينه وبين الهيئة او بينه بين دارة المرور او بينه بين الدولة بنو بالمؤسسة اللي هي تعتد خبيرة هذا ال فإذا خابس عهديه وقصف القانون يذوق هذا الأمر. موقف الشيطان أنا ذاك بالنسبة للقبيل أبتدي أنهم تأخي صار أخوين. لا على غواية بني آدم. لا هو لا لا بنعرف الشيطان اللي يحب الشيطان. انما الشيطان يتكامل مع الشيطان لا لا يحب احد من أحد الا المؤمن هو الذي يحب اخاه المؤمن ويحب الخير اه الشيطان الله. كيف يحب الشيطان الله هو يحب الحاسد الحاسود يحب الحاسود ده ينغضب فلا المتسول يحب المتسول لا طيب انا بعد ما يعني, عن... يعني عن... اذا كان في منطقة اخرى ده <تصفيق> غباء فنفس القضيه ف فال اللص يحب اللص يكون اللص الوحيد في المنطقه أو في العالم م. وهو يريد ان يكون القاتل الشيطان الوحيد الذي يصدر الابلفة والاعمال الشيطانية وبالتالي هو لا يحبه. لا. لا يحبه يعني يعني ويتمنى له الشر أيضا لا. لم يثبت بأي القرآن الكريم او فيما صح من قصة ثواردة في مصادرنا الإسلامية ان ادم مثلا حواء تدخل أحدهما ليفض النزاع القائم بين الأخوين لا لا, لا هو القضية أن يبدو هذا عمل القاتل مفاجئ بهذا الترتيب بهذا الترتيب السرعة الإقاع الشريع الذي في الآية يقول له أن عمري القتل تمت بناء على 100 من القاتل ثم هم ثم عزينة ثم صحيح ثم ترجمة إلى عمل فلم يرى لآدم ولا حواء هذه المسألة طيب دعني بعد إذن فضلاتكم نستجمع قوانا في ربط أي قرآن بعضها ببعض يقول تبارك وتعالى في أواخر الفرقان فيما معناه أن من لم يشرك بالله ولا يرسل النفس الذي حرام الله القرآن لا يروم بالمعنى لا يروم على الحديث رفلاسة القرآن الأحاديث فقط القرآن لا يروم بالمعنى أبدا لا نقول في ما معناه. آيات تتحدث. لا لا آيات آيات كما هي. نتكلم عن عبادة ضحمة. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخرًا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا للعصف ولا يذبحون. هذه الثلاث نعم جرائم. نعم. نعم القتل ثانيها. إذن هو في في مرتبة عظيمة بعد الشرك بلا تبرير. عادل علي بن. لأنه إنهاء إنهاء وإزهاق لحياة آدم قدر له. من الله سبحانه أن يعيش حياة تlime، فأنت أتيته، فأنهيت حياته وعطلت فيه هذا الأمر وصارت الحسرة في قلب زوجته وأبنائه ووو. داتما صارت بعد ما كان زوجة صارت أرملة، وبعد كان ابنه فلان صار ثيمان. ها فا فا فا. يعني تصورت الزنا ربما لأنه يؤدي إلى لا لا لا القتل القط القط إنهاء لحياة الناس لا يعني القتل يعني سبحانه وتعالى العظيم انا اخت محمد ابني انا في قاطع في قاطع معنوي معنو. انا لما اقفل سقف الابداع كده انا كده متوسط العمل بتاعه ابتدي ايه ولا بيعمل شيء عمل شي. ليه يعني ما زي زي غيره ايه المشكله هو هو عشان حافظ بيت شعر يعني بس اصغرقت اصغرقت امام الناس واصغرقت امامنا فتصب احباط صح. فالموظف لا يبدا أدق فمديرك ك ك ك هذا مثلا اللي اللي يثبت من من من يعني الذين يعملون في هذا شيء سبحان الله رجل لا يريد إبتعار سبحان الله فاسر سبحان الله ف هذا نقول أدق هذا غرام وواحد يفضل يضايق في زوجته يضايق في زوجات ما تتمنى إما أن تموت أو تطلق منهم يعني يكون أيام الأجران يا طلاق يا موت نقول لا هذا أنا أنت هذا أدقنا لكن لكن الصفوة الصفوة كان شيء آخر خالد بعد ما بك حصون الروم وخرج هرقل من دمشق يقول سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده خالد من الذي اخرجهم خالد خالد في عزة هذه يتولى عمر الإبارة المؤمنين فيصدر بعد بعزل. بعزل خالد على خالد بقيت حياته عشق كان قريبا سيدنا عمر بن الخطاب لكن كيف عاش لما عزل من القياده جندي صار جنديا الى ان مات جندي.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 في آذان كل الذين هم من صناع القرار رب الأبناء والشعوب والناس على الدين الخدعة السريعة، الحكمة السريعة، والمحكمة السريعة، كلها سريعة، كلها ننتج. لكن سيدنا عمر يعني يعني أيضا إحقاق الحق عزله بسبب يعني ما نام وأفاق وقال عازل خال لا لا هو كان السبب الأساسي عند عمره أما ف... الناس كانت تقول نوصل وضعه وضعه وضعه, وضعه لحاصر الكل اللي دخلين الإسلام جميلة لا مش خالص المعركة خالص إحنا ننتصر. يعني سيد سيدنا خالد هاي هذه القصة؟ ولا لم وإلى لا هنا مثلا يعني مسؤول ينام ويستيقظ ويفصل المجموعة؟ لا نتيجة هوا نتيجة تواجد؟ لا, لا لا لا بدون يعني أسباب؟ إنما القضاة ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة ثلاثة نعم اثنان في النهر واحد يحاسب الله يحاسب؟ لا لا لا طبعا قاض يقضي بجهل فهو في النار لا لا لا وقاض يقضي بهوى من شيء وقاض يقضي بالعدل بالعدل بالعدل, بالعدل. يوقف على الجسر يوم القيامة الجسر يطير الجسر كل عضو من أعضاء في مكان لا يعيدها إليه إلا عدله يا الله طيب. آه طبعاً. إذن الحصيف يبتعد عن القضاء. قالوا قالوا إياك أن تأخذ بين الاثنين ولو في تمره الله الله يعين أبنائنا وإخواننا من القضاء لأن المعق الأخير للمظلومين. يقف على جسر ينتصد بهم تفاضل تطير بها أعضاء جسد لقى. حتى يقول عمر بن الخطاب كل يكون يا لأنه حتى يقف يأخذ, يأخذ مسؤول يصير عض ال عادل راعي آه عا والقاضي إذا بجعلوا أعضاء ولم يكون عادل أعضاء أنا لا تعود إليه مرة أخرى فنسألنا فلما طبعا فمسألة مسألة مش بهذا المنطق سبحان الله من قتل الإبداع وقتل المعنويات وتصبيط ال الهم ما هو ما إحنا إحنا أمة احنا أمة من الواجب أمة تكون مبدعة. وإباعاتنا يعني سبحان الله يجب ان يعني, يعني تؤمن الناس حتى تبدأ كيف؟ الله يرحمه شيخنا شيخ غزالي كان يقص عن شيخه نعم شيخه رحمه الله جميعا كان عبر التسعين فقابل يستطيع النزول للتفاتل الجمعة فيجي من الجمعة جالس على الكرسي كده ويفتح باب الـ الـ الـ الـ البلكون عنده بالصباح ويقي حبوب القمح الرعاصير تنزل تأكل ويأخذ ثوابها، ففي مرة ألقى وقفة الرعاصير لم تنزل، اكتشف إيه؟ خير ان باب الباب مفتوح شوي، فظنت العصافير أن في فخ، يريد أن يصطادها، فالشيخ رحمه الله يقول إيه؟ يا عمر يا ابن دا بدة أن تؤمن الناس كما أمن الله القراص أطعمهم من جو وامنهم أمن الناس الأول بعدين أطعمها، أمن الناس على على على, على مستقبلها، أمن الناس على حياتها، أمن الناس ما ما ما ما لا لا تروع الناس. يا, يا اخي إحنا كلنا يد واحدة العدو الذي نريد ان أن شافر الاسلام لا يفرق بين حاكم ومحكوم هو هو يرى كل كل يرانا كلنا اعداء لهم له كلنا فنحن كلنا في سفينه واحدة واحنا لازم نكون يعني ندعو للحكام بالتوفيق وندعو لهم بان ربنا يرزقهم بطعام صالحة وندعو لهم أن ربنا يوفقهم لو كانت دي أحمد بن حم لو كانت دعوة صالحة رجعته للحاكم هذا مهم مهم لتثبيت عائلة المجتمع صحيح القضايا وتقبل المشاكل آه لكن الطعام اولا على ال الذي اطعمهم وأمنهم لا لازم كيف أنت تتكلم واحد واجع نسيان صح أول عندي لي نعم نعم نقطة نود نتطرق إليها في هذا الحوار سيدي ومسألة على عيشة بعد قبيل وهبيل و... وقتل قبيل لهبيل استراح آه... الشيطان بالقطع لهذا الشيطان يستريح دائما دا. كلما يرى شرا في الدنيا وكلما يرى شجرة للخبث وللسوء وللانحراف تزرع في أرض الله يفرح الشيطان كثيرا يفرح سبحان الله وذلك قال من عدم يعني من عدم استجابة الدعاء قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فواطاتموه على المعاصي انت ماشي في كاس الخط بتاعه الله بداه عليك, بدا عليك. يعني أنا من من أبونا آدم لما أكل من الشجرة. إيش نعم. اللي هو أكلتنا أو ورثتنا يعني بؤس البحار كله. خرجنا واشتغلنا وتعبنا. وحتى سيدنا موسى. أو يعني أو يقال, يقال يقال إن لما رحلوا البشر أولاده وروحوا على يوم القيام إن شاء الله يا آدم إيش فعلنا؟ يقولوا هالإخراجكم من الجنة إذنا خطيئة فيكم آدم. قوات ما كنتوا مستريحين قلسين قبل اعتذاري. ف فقضية أن أن العبد سبحان الله وهو في الدنيا لابد أن أن يستطيع الخير لأن سبحان الله صلعت الشر لم لم تعود إلينا إن إن إن إن لا يقال إن قبيل كان مسيرا في هذه لا لا لا محايا ولا ما ذكر الأمر لو كان مسيطر، لو كان مسيطر، ما دوكراب أقول لا، هو مخير ومختار ومدبر وأقول يعني العمد مع سبق الإصرار والترصد والتأطيد. طيب هل هل ثبت بعد نزول آدم وزوجه إلى الأرض أن إبليس مثلا وصل لهم مرة ثانية مثلا أو صراع بينهما، أو عصى به مرة ثانية؟ لا لا ما هو لما, هو لما, هو عصر لما, هو لما أبونا آدم عصى، آه جمع التدريب لما نزل الأرض تنبه، انتبه، يعرف ان هو عدو، يعرف عدو أول ما الشيطان يقول له شمال هو يروح يمين، الشيطان يقول له شرق هو يغرق، لأنه خلاص ما هو أظلم في في هذا القضية لأنه هو عدو والعدو لا يريد لي خيرا، العدو لا يريد لي خيرا، سبحان الله وذا قالوا أنا قلب العبد قلب العبد دعم زي بيت لو لو غلقت البيت وصار مظلما و... تبدأ والحيات والعطارب والعناكب والخفافيش والبوم وك... لكن لو فتحت مثل الشمس والهواء وإلى أخرى و... و... و... وطهر هذا القلب إذا دخل فيه نور التوحيد ترضى الشيطان منه ونكون مع الصفوة في هذا الاتجاه مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة مدرسة نرى بهذا ربما لم نمنا شتاة قصة سيدنا عدم في الحلقة القديمة موضوع جديد إن شاء الله معرفة نحن نقول عناوين سنة دخلنا يعني الباب إثقاطها على الواقع وتقربنا مع معاني آيات كتابنا سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم نتوقع في الحلقة بس بس القديمة إن شاء الله شاء الكرام في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الجليل صدرت دار السامي الكبير الشريخ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى نلقاكم في حلقة الغد بمشاعة الله تبارك وتعالى نستبدعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البرنامج برعاية والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يسركم